قَدْ كُنْتَ تَلُومُ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ <تصفيق> أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قُبُلٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لكم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 ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضارون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وإن فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ أَنَّهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آباءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ من افترى على الله كذبا أو كذبا بآياته إنه لا يفرح الظالم ويوم نحشوم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون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 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وَلَوْ تَرَى إِذْ وقفوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُقَلَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُقَلَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 وَمَا الْحَياةُ الدنيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله وَمَن ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعو لئن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه من شاء أو تنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمة من من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون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 اخذناهم بغتة اخذناهم بغتة فانداهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 كم سوءاً، إنه من عمل منكم سوءاً بجهالته، ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.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 ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من منجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعون أو تضرعون وخفية لئن جاءنا من هذه لنكونا من الشاكرين. قل لله ينجيكم منها وإن كل كرب. قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويبيق بعمكم بأس بعم قن ظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقون وكذب بي قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمَّا جَسَّيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَنْتهِ وَلَكِنْ لِإِكْرَاهٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 قل نَدْعُ من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا يَنْتَهُوا عَن ذَٰلِكَ لَن نُّشْرِكَ بِهِمْ شَيْئًا ۖ وَلَكِنَّ الَّذِينَ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 هو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّهَا هَادٍ أَكْبَرُ فلما أَفَلَتْ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أذى من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجونني في الله وقد هنال ولا أخاف ما تشركون مني إلا إيشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أ فلا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 إنا رب تحيّم عليم ووهبنا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّهُ دِينَاهُ ونوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَيُوُبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وعِيسَى وَإِيَاسٍ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 تجعلونه القراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج منه حبباً متراكباً، ومن النخل من طلعها قنوان دارية وجنات، وجنات من أعلام والزيتون والرمال مشتبياً وغير متشابه. انظر.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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصار غائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدو وشياطين الإنس والجني يوحى بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة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 وَجَعَلْنَا لَهُنَّ رِيَّ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْتَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ كَمَمْتَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُوِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ الْمُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا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 يا معشر الجن وَالْإِنسِ ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات يَقُصُّونَ عليكم آيات وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على ما أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهد على ما أنفسهم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 بيشئ يلهمكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا وما أنتم بمعجزين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 فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم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 وَإِيَّكُم مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهمْ مَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَنًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَتِرَا أَنْ عَلَمَ اللَّهُ قَدْ أُضْلَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشات و والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمال والزيتون والرمال متشابهاً و متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده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 ثيئن أم مجتملت عليه أرعام الأمتين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كبِّ بالله وضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي بُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ بُهُورُ مَا مَا حَمَلَتْ بُهُورُ مَا أَوِي اختلط طبعا ذلك جزيناه بتغيين واننا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسهم عن القوم المجرمين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 إن تتبعون إلا الله، وإن أنتم إلا تخرسون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهدكم أجمعين. قل هل مشهد ما أكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم.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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ فَتَفَرَّقُتُمْ عَنْ سَبِيلٍ ذَالِكُمْ أَصَالَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أحسن وتقصي ل لكل شيء وهدا وهدا ورحمة لعلهم بنقائ ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك تتبعوه وتقول علّكم ترحمون أن تقول إنما أن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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ مُهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَلَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْذِرَ الَّذِينَ يَصْلِفُونَ عَلَى الآيَاتِ نَاسُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْلِفُونَ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 منها خيرة قل انتظروا تظرون إن مُن إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيع لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبرون بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثنها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما